انزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض الآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعاقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاكن فيهم يسمع آيات لا يتطلع عليه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 لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يَتَفَكَّرُونَ قُل للذين آمنوا آمَنُوا للذين لا لَا يَرْجُونَ أيام الله اللَّهِ قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر إلا من بعد ما أهم الع المبغيا بينهم إن ربك يقضِي بينهم يمن قيامة في ما كانوا فيه يختلفون.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 كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون